قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة الحمسي ايضا عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان وهناك صحابي آخر اسمه سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم يقسم قسما اي يقسم اموالا بين اصحابه يقسم اشياء بين اصحابه قال إذ اتاه ذو الخويصره اذ اتاه رجل يقال له ذو الخويصره ورجل رجل من بني تميم بن تميم الآن جلهم في بلاد القصيم وما حولها وما حولها بلاد نجد ايضا قال اذا تاه رجل من بني تميم وبنو تميم هؤلاء فيهم حديث في الثناء عليهم وحديث في ذمهم اما الحديث الذي في الثناء عليهم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أشد أمتي على الدجال هم أشد أمتي على الدجال أي أنهم لا يقبلون قول الدجال بسهولة ويسر بل هم أشداء على الدجال هذه طبيعتهم الآن هم ناس على دين وعلى ايمان قوي و. الحديث الذي في مسالبهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد من بني تميم فقال اقبل البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله فهذا الحديث في ذم بني تميم أقرب إلى أن يكون من مدحهم وحديث آخر أنصح قال أظن أبو هريرة قال زلت أحب بني تميم لثلاث فذكر منها أن جارية منهم أسرت قال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقوها فإنها من ولد إسماعيل قال إذا تغذوا الخويصرة وهو رجل من بني تميم. قال يا رسول الله اعدل قال يا رسول الله اعدل الكلمة كلمة حق لكن أريد بها غمز وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام قول محمود أن تقول لشخص اعدل لكن إذا كان هذا القول يتضمن طعنا خفيا في الشخص تلام وإن كان الكلام ظاهره الحسن إن كان الكلام ظاهره الحسن فمثلا إذا جاءك شخص يسألك عن زيد من الناس فقلت اسال الله السلام كلمة طيبة نسأل الله السلام لكن هي تفيد أن الشخص شرير ومفسد وأنت تسأل الله السلامة من من شر وهذا يتفشى بين النساء كثيرا فتات امرأة شامته باخرى زوجها تزوج عليها فيتريد أن تبين أن زوجها تزوج عليها من باب الطعن فيها والشماتة فيها أو تريد أن تبين أن زوجها يهينها لكن تخرج الكلام في صورة ظهرها الحسن قل مسكينة فلانة زوجها رجل ظالم كل يوم الصباح يضربها علق مسكين منه لله كل يوم الصباح هي تريد أن توصل الرسالة إلى أن هذه المرأة كل يوم في الصباح تضرب ليس لها كبير هم من أن زوجها ظالم او عادل إنما همها أن تظهر أنها تهان وهذا الذي تريده وتقصده فتحاسب على نواياها على نواياها السيئة وتكون مغتابة أخرجت الغيبة في صورة ترحم على المرأة فهذا داخل في باب الاغتيال وقد أوردوا قول الحطية إذ قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها فقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي يقول ذلك لرجل فقوله اقعد فانك انت الطائم والكاسي يعني قد انت امراه يجي لك أكلك في البيت ويجي لك ملابسك في البيت انت لست من الرجال في شيء فهو يقصد المدح لكن يتضمن الذم ولذا ليما قوم شعيب لما قالوا لشعيب يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في اموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد هم يقولون إنك لأنت الحليم الرشيد يعني أنت يعني العاقل من بيننا أنت العاقل من بيننا تهكما ويعنون أنك أنت السفيه الضال وهكذا قد يكون الاغتياب في صورة ثناء أو مدح لكن باطنه في العذاب وهنا الرجل يقول للرسول اعدل اعدل يا محمد كلمة طيبة أن تقول للحاكم اعدل اعدل لكن في مخرج به اعدل خير لك يا فلان وتسلم أمام الله وتنجو اعدل التي تتضمن أنك ظالم تتضمن أنك ظالم فإما النبي مقوله ذي ويسرة فقال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل ومن يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل كذا ضبطت قد خبت وخسرت ويمكن ان تضبط وتؤول قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر يا رسول الله إذا لي فيه فاضرب عنقه هذا الرجل يستحق القتل اذا كان يتهمك بهذا الاتهام اذن لي ان اضرب عنقه فقال دعه اتركه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاته يعني اذا قرنت صلاتك بصلاته صلاته اكثر وصيامه مع صيامه تتصوم تصوم مثلا الاثنين والخميس انا تصوم كل يوم او يصوم يوما ويبتر يوما قال يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يعني القرآن فقط عند الترقوة يعني يضب يخرج من الفم لكن كعمل به لا قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يمرق السهم من الرمية كيف كيف هذا عن السهم القوي الشديد السهم القوي الشديد إذا رمته يد قوية فرمي بقوس قوي بقوة وهو مدبب وجيد يدخل بسرعة في الرمية ويخرج منها دون أن يدريكه الدم لا يكاد يتلوث بالدم من شدة الخروج ربط شخص مثلا برصاصة بسرعة تدخل وتخرج تدخل وتخرج إذا قدر الله لها الخروج تخرج بسرعة دون أن يكاد الدم يمسها فهم يمرقون من الدين أن يدخلون الدين ويخرجون منه دون أن يتأثروا بشيء من هذا الدين كما أن السهم يدخل في الرمية ولا يتأثر بدمها هم لا يستفيدون من الدين إنما يمرقون من الدين يهربون منه هروبا سريعا كما يمرق السهم من الرمية قال ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء لأن أحيانا إذا كنت قوي ورميت بقوس قوي سهما جيدا مدببا حادا دخل في الرمية وخرج منها أنت بعد أن خرج السهم تبحث هل الرجل قتل الذي رمي به السهم أم لم يقتل لا تستطيع أن تميز من قوة من شدة خروج السهم من سرعة خروج السهم وهو لا أيضا تفتش فيهم هل فيه أثر التدين لا تكاد تجد أثرا والله أعلم قال ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وقدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرثة والدم يعني لم يتعلق به لا فرث ولا دم من داخل الجسم يعني لم يتلوث حتى بغائط في الجسم ولا بدم في الجسم قال ايتهم يعني علامة هؤلاء الخوارج الذين سيخرجون بعد زمن رسوله رجل أسود يعني معهم في وسطهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة يعني إحدى عضديه العضلة كبيرة مثل ثدي المرأة قال أو مثل البضع تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه خرجوا في زمن علي على حين فرقة من الناس خلاف بين علي ومعوية بعد أن قبل علي التحكيم خرجوا عليه قال فأمر بذلك الرجل فالتمس يعني علي قال يا ناس يا أصحاب رسول الله يا من تقاتلون ابحثوا في القتل الذين قتلناهم من هؤلاء الناس هل فيهم رجل أسود إعدى عضو كسدي سدي المرأة أم لا قال فأتي به حتى نظرت إليه على ناعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ناعة الذي ناعة فأقبر النبي بخروج الخوارج وكان الأمر كما اخبر فهذا دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم وكما سلف فإن عبادتهم أكثر من عبادة غيرهم تلاوة القرآن صلاتهم صيامهم لكن لا ينتفعون بشيء أبدا من ذلك هم يفعلون ذلك ويكفرون المسلمين ويقاتلون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكفرون خيار الصحابة ذاك كانوا يكفرون عليا كفرون عثمان يكفرون معاوية يكفرون عمارا يكفرون أكثر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فما فائدة الصلاة وأنت تكفر الصحابة بل وتسعى في قتلهم فقد سعوا في قتل الصحابة فلا يخف عليكم أن منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا قتل عليا ويفتخر يفتخر بذلك أنه قتل عليا ويمدح الشاعر من اصحابه فكان ثم شاعر من الخوارج قيل إن أصله كان من اهل السنة وهو عمران بن حطان فتزوج بنت عم له وضيئة بنت عم له كانت على مذهب الخوارج كي أهديها إلى مذهب السنة فهدته هي إلى مذهب الخوارس فطفق يمدح قاتل علي يمدح من قتل علي بأبيئة شعر يقول فيها أن أنظر إلى هذا الضلال يقول يا ضربة من تقي نال بها يصف قاتل علي بأنه تقي يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا إني لأحسبه حين أنظره أو فالبرية عند الله ميزانا يعني يقول إن العلي علي أحسن واحد في الخلق يوم القيامة إني لأحسبه حين أنظره أو فالبرية عند الله ميزانا فرد عليه شاعر السنة بقوله بل ضربة من غوي نال بها سخطا وسيلقى الرب غضبانا في أبيات شعر طويلة ساقاه الشنقيطي واندى تفسير قوله تعالى وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منسور يذكر أن هذا الرجل من ملجم القاتل علي لما تقدم للقتل قطعت يده فلم يجزع لم يظر أي تألم قطعت رجله فلم يجزع فلما قيل له سيقطعون لسانك جزع وظار عليه الخوف فقيل له لما تجزع وأنت لم تجزع في قتل اليد ولا الرجل قال لأن لساني سيفطر عن ذكر الله انظر إلى هذا الضلال لساني سيفطر عن ذكر الله لذا يذكر أيضا يذكر أن علي ينسئل عنهم أكفار هم قال من الكفر فر ليسوا بكفار ليسوا مشركين لا يعبدون مع الله إلى الآن قال أمنافقونهم قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهي لا يذكرون الله صباح مساء قيل إذن ماهم قال كما وصفهم رسول الله يمرقون من الدين يدعون أنهم على الدين ولكنهم يخرجون منه دون أي تأثر به كما يمرق السام من الرمية فأمرهم غريب ومريب أمرهم غريب ومريب لأن ظاهرهم فيه الرحمه وباطنهم من قبله العذاب بل ظاهرهم الآن أصبح فيه العذاب أيضا فتكفيرهم للناس وقتلهم للناس ظاهر فيه العذاب ولا ياذب بالله الشهد أن قاتلهم رضي الله تعالى عنه وقتلهم بعد ماذا علي بعد أن سفقوا الدم وقطعوا الطريق وأن الحرمات وسلب الناس أموالهم قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلا قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أجذب عليه عندما قلت قال رسول الله أن أسقط من السماء أحب إليه من أن على رسول الله قال وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعه يعني ممكن أقول لكم كلاما حرب خدعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي في آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سنهم صغير هذا الغالب فيهم شباب صغار السن حدثاء الأسنان سفاء الأحلام سفاء الأحلام سفاء العقول يقولون من خير قول البرية يقولون قال رسول الله قال الله من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السحو من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة لا الخوارج أيها بالله منهم الشيء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقبل بأمور فوقعت كما اخبر هذا إحدى الأدلة مع ما سبق على نبوته على أنه لا ينطق عن الهوى قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس إسماعيل الذي يروي عن قيس إسماعيل ابن أبي خالد وقيس ابن أبي حازم قال عن خباب بن الارت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكونا حالنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حال فينا في مكة ضعفاء نؤذى يا رسول الله نضرب نشتم يا رسول الله شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو متوسد بردة له في ظل الكعبة. يعني النائم جنب الكعبة وضع وسادته بردة مثل العباية التي نلبسها تحت رأسه في ظل الكعبة. قلنا له ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا تطلب لنا من الله النصره فيه جواز بس الشكوى لغير الله تعالى؟ من البشر الاحياء إذا لم يكن هذا البث مصحوبا بالتسخط على أقدار الله عز وجل إذا ذهبت من الناس قلت له أنا تعبا يدعو الله لي يتألّب بطني فتأذني يدعو الله لي هذا جائز هذا جائز أما إذا ذهبت إلى ميت هذا شرك وظلال ولياذ بالله قال. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد يعني نعم على وسادة برده له نائم على أعبايا ملفوفه أو شيء ملفوف تحت رأسه في ظل الكعبة نائم جنب الكعبة على الأرض وهذه تحت رأسه في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تستنصر لنا يعني ألا تسأل الله لنا النص فيه جواز طلب الدعاء من البشر الأحياء لأنهم سألوا الرسول أن يدعو الله لهم استغفر لي يا أويس في حدث آخر يدعو الله لنا بخير قالته أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان قال قوم فرعون لموسى عليه السلام يا أيها سأعرض لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني صلى قال ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في قبلكم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه أي في الحفرة فيجاء بالمنشار, فيجاء بالمنشار فيوضع على رأس فيوضع على رأسه فيشق والعياذ بالله وما يصده ذلك عن من منا الذي يتحمل عشر هذا وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد امشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصر ان الله كان يتفننون في تعذيب الناس الذين في زمننا ارحم بعض الشيء مشط من حديد طبعا أسنانه كالمصامير مدببة يمشط الجلد حتى يظهر العظم والعصب لا ولا ياجب الله لا لا يكاد يتصور ويمشط بأمشاف الحديد ما دون لحم من عظم أو عصب وما يصده ذلك عندنا والله لا يتمن هذا الأمر أي لا الله هذا الأمر أمر الدين ونشر الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنم يعني لا يخاف من أي أحد إلا من الله أو يخاف ان الذئب يعتدي على الغنم إذا سر قال ولكنكم في الحس على الصبر في فوائد عدة ذكرت في ثمايا الحدي هذا وجدكم مغفراً